وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِ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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِجِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا مَا فَكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ إِنَّهَا ذَٰلِلَّ شِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُنَّهَا وَمَا وَسُلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ الذِّكْرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشْرِ مائَةٍ فَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب